وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا نَتَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ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 ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أُمَّةٌ وَرَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو مما يجمعون قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلكم منه حراما وحلالا قل أرايتم ما أنزل الله لكم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ توفيضون فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ضَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ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 يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لا لَا يُفْلِحُونَ في فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ نَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ نَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أمركم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 وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خَلَائِفَ وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم ثَمَّ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُضَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم يقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السائرون قالوا أجعتنا لتلفتنا عن ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر في الأرض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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصرب يوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا ووأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن وربنا ليضل عن سبيلك وربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم قال قد عجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياء وعدوان حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا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 نا لغافلون ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء أصدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا فمختلفوا حتى جاءهم العلم.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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يون سلم آمنوا كشفنا عنهم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 أجل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي